ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله ربنا شيء تعلم ما نخفي وما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاء ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي